وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ مَارِدَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا 117. إلا ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون 118. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين 119. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين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 تكبرون عن عبادته ولا يستحترون، تسبحون الليل والنهار لا يفترض، أم استخدو آلهة من الأرضهم ينشرون؟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 الِهَتَن قُلْ هَا تَوبُرُهَا نَكُم هَذَا ذِكْرُ مَن مَعِي وَذِكْرُ مَن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ